أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونوحا إذ ما باني قبل فاسم بن جن بن له كوست بن جن بن له احصرناه من القوم الذين كذبوا بالآتي Then from home ثم قرنا معدا جبالا سنذحنا بهن نار كون كوني تعلمي وسنلقى في وصيني كون ذا اثق وان سنننا نراي اخوافنا فتجري بالاب مر الى ارض التي باركنا فيها وكن وَبِكُلِّ شَيْءٍ لَوَالِينٍ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ لا صنلو وعملوا ما لا دون ذلك، وكن لهم خافرين. وأيوب إذ نابا ربه أني شفنا ما به من عضو عيواتين وأجله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ولسنا عائدا ديريفا فذاك كيفن من الصابرين نقرنا و و في رحماتنا من او من الصواني وَإِنْ مَعِي لَوَاعِذِرِ اسَاوَ رَبَّكَ فَنَكْفُرُ مِنَّا صَبِّرْنَا وَآذِ خَمَّا هُمْ يَرْحَمُتِنَا والحين واسماء كل من الصابرين وأدخلناهم في رحم سبحانك إني كنتم من أولمين فاتجبنا له وَجَاءَنَا من الغم رَكْبَانٌ فَانْطَلَقُوا سَعْيًا إن لها بمغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فلا ذات علمات أذى إلها سبحانك سبحانك إن كنت من تجبنا له ونديناه من الغم وكذلك ننزلنا وذكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير العارفين فاستجبنا له ووهبنا له يا خياء وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فاردا وأنت خير العارثين فاستجبنا له وعبنا له يا أخي يا أصلحنا له زوجا هم كانوا يسارعون في خيارات أعدونا رغبا ورغبا. وكانو لنا خاشعين واتقل قدها ra كانوا لنا خاشعين والتي أخصنت فرجها فنفح ما فيها من رحمة وجانبنا. أَقُومُ أَمْمَتَ عَاقِبَةَ أَمْمَتَ عَاقِبَةَ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَخَفْ ظُوءَ أَن كل ذَئْبٌ كُرِئُونَ إِلَى النَّارِ وَتُونْقُمْ قَامَ أَمَرَ الرَّبَّ إِنَّهُ قَوْلُنَا لِلنَّادِرُونَ فَمَنْ آمَنَ صادقات وهو مؤمن فلا كفران لسائه وإنا له كاتبون وَقَرَوْنَ عَلَى قَرَائِنَ لَتَمَانٍ نَّهُمْ لَا يَرْجَعُونَ أيذا فطحت جوج وما جوجهم كل خدعة سلول وقد ترى الحق. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا وإلا ما قد كنا في رفلة كنا في غفلة من هذا هذا كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من وقعبوا جهنم أنتم لها واردون لو كان أولئي آلهة ما فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم خسنا أولئك عنا مبعدون لا يسمعون خسيساهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا اخذنوه و فزع اكبر الملائكة هذا يومكم لا يحظنهم الفزاع الأكبر وتتلق وهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم سعدوا يوم نطق السماء كطيس في عين الكتب كما ذكر. ا هو ولا كفنه يذره واعدنانا اننا كنا فاعلين يوما نقول السماء كطيس جل ليحفظ بك ما بدأناه ولا خلق الله حدا علينا إنا كنا فاعلي ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرث على عبادي إِنَّ فِيهَا ذَا لَبَلَاغًا لَبَلَاغًا لِقَوْمِ الْعَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا إِلَىٰ أَنَّ مَن آمَنَ فَهُوَ مُطْمَئِنٌّ إلهكم إله واحد فهل أنتم لقد كتبنا في الزبور بعدك أن لا رضي أرواح العباد الصالحين. فيها هذا بناضا نطعنا خلقهم انا في وما رزناك إلا رحم فل العالمين قل ما فإن توله فقل آباتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما تعجوه إنه يعله هُوَ من القول ويعلم ما مِنْهُ وإن مُّحْكَمَاتٌ لعله أُمُّ الْكِتَابِ لكم ومتاعوا الى خيب قال رب احكم بها خطق ربنا الرحمن المستعان وعلى ما توصفون وربنا رحمن على رمب حصون بالخان هي رم ونرى ما المنص وَإِنَّ الدَّارَ لَهُو فِتْنَةٌ لكم وَمَتَاعٌ إِلَىٰ آخِرِ الْأَيَّامِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَلَا ربنا الرحمن المستعان وَلَمَّا تَصِفُونَ وَإِنَّا دَرِي. متنة لكم ومتاع إلى خير قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله